بسم الله الرحمن الرحيم والضحاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَنْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ظَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى